وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضُعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَتُمْ فَهَلْ أَتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 ولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلام. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال.